o do le regime ne chei ويخرج الميتمين Yo yollmeyi sen miner اشتركوا في آيات ذي أن خلقكم هميم اكي ان خنا صوتك can ley Kizari Kizari Kizari كل له قانتون تفضلوا الآيات لقوم يعقلون تلتبع الذين ظلمون Hello one को <laughs> को Oh, no, no, no. Oh What is that? go yeah. the high on Oh, boy. I don't know. إنك لا تستطيع na jala min da ziba